إلينا نرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ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 ولو انما في الارض من شجره اقلام والبحر يمده من بعده سبعه ابعد ما نفذت كلمات الله ان الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير